فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إِنَّا جَعَلْنَا جعلنا ما على زِينَةً زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جرزا أَمْ حسبت أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عجبا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 119. من دونه آلهة لولا لا يأتون عليهم بسلطان بيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إِلَّا الله فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا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 فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اذكى طعاما فلينظر ايذا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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادثهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله وَاذْكُرْ ربك إِذَا نسيت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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الاراء نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا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 ذروا منك مالا واعز ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه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 خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أَوْ يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انثق فيها وهي خاويه على عوشا ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئه ينصروا له من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا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 ويجاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إذا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب كبلاً وما نوسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حكبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 اتى على اثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 فانطلقا حتى إذا ركبا في السَّفِينَةِ خرقها قال أخرقتها لتغرق أَهْلَهَا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إِنَّكَ لن تستطيع معي صبرا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 سألتك عن شيء بعد غفلا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فان قرقحت اذا اتيت يا تطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فرجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في مدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد رب فَكَيْفَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَكُونُوا لِأَصْحَابِ الْفِجَارِ أُلُهَةً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 واتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ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 114. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما 115. زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى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 فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يسرع يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا.